إ ذ ا وقع القول عليهم أ خ ر ج ن ا له د ا ب ة من ا ل أ ر ض تكلمه أخرجنا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 ب آ ي ا ت ي ولم تحيطوا بها علما قال أكذبتم بآياتي وكل أ ت ا ه داخلين ويوم ينفخ في الصور ففزع موسوعه النابلسي حرمها للعلوم ا ل ا ك ل ا م ي ه ファミー。